وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ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 وَإِذْقالَالَنُ قُمانُ لِبِنِهِ وَهُو يَعِغُهُ يَابََُّلَا تُشرِك بِاللهَّ يَابُونََّلَا تُشرِك بِاللهَّهِ إِ الشِركَ لَغُمُ عَظِيم وَصَّينَ العِ سَانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَ أُم حَمَلَتهُ أُّهُ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ انْشُكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سبيل مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ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 إن وَعْدَ الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث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 إن الله عليم خبير